وواعدناكم جانب الطول الايمن كما قدمنا في اللقاء الماضي قال المؤلف رحمه الله وقوله في ايه طه هذه كلوا من طيبات ما رزقناكم اي من المن والسلوى والامر فيه للاباحه والامتنان وقد ذكر ذلك ايضا في غير هذا الموضع كقوله في البقرة وانزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون وقوله في الاعراف وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَقَوْلُهُ كُلُوا فِي هَذِهِ الْآيَاتِ مَقُولٌ قَوْلٌ مَحذُوف أَيْ وَقُلْنَا لَهُمْ كُلُوا والضمير المجرور في قوله ولا تطغوا فيه راجع إلى الموصول الذي هو ما أي كلوا من طيبات الذي رزقناكم ولا تطغوا فيه أي فيما رزقناكم ونهاهم عن الطغيان فيما رزقهم وهو أن يتعدوا حدود الله فيه بأن يكفروا نعمته به ويشغلهم اللهو والنعيم عن القيام بشكر نعمه وأن ينفقوا رزقه الذي أنعم عليهم به في المعاصي أو يستعينوا به على المعصية أو يمنعوا الحقوق الواجبة عليهم فيه ونحو ذلك وبيّن أن ذلك يسبب لهم أن يحل عليهم غضبه جل وعلا لأن الفاء في قوله فيحل سببيه والفعل منصوب بأن مضمرة بعدها لأنه بعد النهي وهو طلب محب كما أشار إلى ذلك في الخلاصة بقوله وبعد فاجواب نفي أو طلب محضين أن وسترها حتم نصب وقرأ هذا الحرف الكسائي فيحل بضم الحاء ومن يحلل بضم اللام والباقون قرأوا يحل بكسر الحاء ويحلل بكسر اللام وعلى قراءة الكسائي فيحل بالضم اي ينزل بكم غضبي وعلى قراءة الجمهور فهو من حل يحل بالكسر إذا وجب ومنه حل دينه إذا وجب أداؤه ومنه ثم محلها إلى البيت العتيق وقوله فقد هوى أي هلك وصار إلى الهاوية وأصله ان يسقط من جبل أو نحوه فيهوي إلى الأرض فيهلك ومنه قول الشاعر هوى من رأس مرقبة ففتت تحتها كبده ويقولون هوت أمه أي سقط سقوطا لا نهوض بعده ومنه قول كعب بن سعد الغنوي هوت أمه ما يبعث الصبح غادية وماذا يرد الليل حين يؤوب ونحو هذا هو أحد التفسيرات في قوله تعالى فامه هاوية وعن شفي بن ماتع الأصبحي قال إن في جهنم جبلا يدعى صعودا يطلع فيه الكافر أربعين خريفا قبل أن يلقاه قال الله تعالى سأرهقه صعودا وإن في جهنم قصرا يقال له هوى يرمى الكافر من اعلاه فيهوي أربعين خريفا قبل ان يبلغ اصله قال الله تعالى ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى قاله القرطبي وابن كثير والله تعالى اعلم واعلم أن الغضب صفة وصف الله بها نفسه اذا انتهكت حرماته تظهر آثارها في المغضوب عليهم نعوذ بالله من غضبه جل وعلا ونحن معاشر المسلمين نمرها كما جاءت فنصدق ربنا في كل ما وصف به نفسه ولا نكذب بشيء من ذلك مع تنزيهنا التام له جل وعلا عن مشابهة المخلوقين سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا كما أوضحنا ذلك غاية الإيضاح في سورة الأعراف وقرأ حمزة والكسائي في هذه الآية قد أنجيتكم من عدوكم وواعدتكم بتاء المتكلم فيهما وقرأه الباقون ووعدناكم وأنجيناكم بالنون الدالة على العظمة فصيغة الجمع في قراءة الجمهور للتعظيم وقرأ أبو عمر ووعدناكم بلا ألف بعد الواو الثانية بصيغة الفعل المجرد من الوعد لا من المواعدة مع نون التعظيم قوله تعالى واني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ذكر الله جل وعلا في هذه الايه الكريمه انه غفار اي كثير المغفره لمن تاب اليه من معاصيه وكفره وآمن به وعمل صالحا ثم اهتدى وقد أوضح هذا المعنى في مواضع متعددة من كتابه كقوله قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف الآية وقوله في الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة افلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم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 وقوله في هذه الآية الكريمة ثم اهتدى أي استقام وثبت على ما ذكر من التوبة والإيمان والعمل الصالح ولم ينكث ونظير ذلك قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وفي الحديث قل آمنت بالله ثم استقم وقال تعالى فاستقم كما أمرت الآية بهذا أيها المستمع الكريم نأتي على نهاية هذه الحلقة آملين أن تجمعنا بكم حلقات قادمة وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته